بسم الله الرحمن الرحيم إ ن ه ا قضايانا ل ح ي و ي ة لن نوصد دونها ا ل أ ب و ا ب بل نفتح لها مصاريع العلم ونضعها على م ا ئ د ة الحوار الهادئ ونسندها إ ل ى أ ه ل ا ل م ع ر ف ة والدراسه والى اهل الخير فتسرر عطاء وبناء عقل ي بن عبد الرحمن ال عقل ي تنفيذ عدل ا بن عبد الزيز ع ا ل ل خ ن ي ن بسم الله الرحمن الرحيم ا ل حمد ل ل ه وكفى و ا ل ص ل ا ة وسلام ا ل على النبي المصطفى وعلى آله و ص ح ا ب ه ا س د ا ل شرفه ة أ ي ا ل أ خ وحتم ة سمان ت ع الكرمات ا ل سلام عليكم و ح م ى الله وركاته ب و ح ي ا ك م ا ل ل ه عبر أ ث ي ر إذاعة ا ل ق ر آ ن الكريم من المملك ة ا ل ربي ا ل س ع و د ي ة و ح ي ا ك م ث ا ن ي ة ف ي برنامج م ن ت د ى ا ل إ ذ ا ع ة أ ي ه أ ح ب ا ب شرع لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم النكاح وحث عليه ورغب فيه وتزوج صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم البات فليتزوج ف إ ن ه غض للبصر و ح ص ل الفرد ومن لم يستطع فعليه بالصوم ف إ ن ه له و ج ا ء وشرع لنا ديننا من ا ل أ ح ك ا م ما يكفل له الاستمرار والبقاء وبين الحقوق ا ل ز و ج ي ة وهو من أ ف ض ل ا ل أ ع م ا ل بل نص بعضها العلم على أ ن ه أ ف ض ل من نوافل العبادات حديثنا إ ذ ن حول أ ه م ي ة العمل بهذه ا ل س ن ة وتيسير أ م و ر الزواج والتحذير من عمل المعوقات في طريق الراغبين في الزواج نتحدث في هذه ا ل ح ل ق ة حول م ش ر و ع ي ة الزواج والحث عليه بعض مبالغة بعض مبالغة بعض الشباب المعوقات عيضة الزواج المغالاة المهور الفتيات الشروط أحيانا طريق في في في في الشروط عيضة ا ل أ س و ه و ا ل ق د و ة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في زواج ف ا ط م ة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أ خ ي ر ا الاثار ا ل س ل ب ي ة لمعوقات الزواج أيها الأحباب أهلا بداية بضيف الشيخ وسهلا هذه الحلقة فضل الشيخ ماجد بلال شربة المحاضر فضل رحبت بكم شربة في ك ل ي ة الدراسات ا ل إ س ل ا م ي ه ب ج ا م ع ة تبوك خطيب جامع الطلق ب ا ل س ل ي م ا ن ي ة ب م د ي ن ة تبوك أ ي ض ا أ ه ل ا وسهلا ف ض ي ل ة ا ل شيخ ماجد و أ ش ك ر لكم استجابتكم بتعتبرنا ن ا الله م حيك ك د و ر ق ي ل كذلك وأنا أ ش ر م المبارك وهذه المبارك القائمين ماجد أثبكم لديكم مشروعية الزواج وما ج الزواج القناة نساء الله عليها الشيخ الله البداية الحث عليه بارك الله فضيلة حول عليه ورد فيكم وهذه يوفق في في تتحدث الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم السيئمن كثيرا مديدا إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد ف إ ن الله سبحانه وتعالى قد جعل مقاصد عظمى يحفظ الله عز وجل بها دين ا ل إ ن س ا ن وغاياته ومن هذه المقاصد الكبرى التي حرصت ا ل ش ر ي ع ا ل إ س ل ا م ي على حفظها حفظ النسل ومن وسائل حفظ النسل التي تكفل الله عز وجل بها و أ و ص ى عليها النبي صلى الله عليه وسلم النكاح وما أ د ر ا ك م ا النكاح حث الله عز وجل على النكاح في قوله تعالى وان خفتم الا ت ق ص ط و ا في اليتامى فانكحوا, فانكحوا وهي صيغة للأمر فقال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من مثنى وثلاثة وربع فإن تعدلوا فواحدة أو الله صيغة أيمانكم للأمر فقال لكم النساء لا ملكت أن ما من مثنى خفتم ما فإن طاب عز ذلك لا أدنى أن تعولوا قال الله عز وجل بعد هذه ا ل آ ي ه واتوا النساء صدقاتهن نحله فان طبن ا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وحث الله عز وجل على النكاح الله فقال وأنكحوا على الأيام عز منكم و ا ا ل ل ص ح يقول ن من إن عبادكم وإمائكم إن يكونوا ف ا ر ء يغنهم ا ل ه و ابن س ع عليم يقول ا سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره تعقيبا على هذه ا ل آ ي ة ي أ م ر الله سبحانه وتعالى ا ل أ و ل ي ا ء والاسياد ة ب إ ن ك ا ح من تحت ولايتهم من الايام وهم من لا زوج لهم من رجال ونساء ثيب و أ ب ك ا ر فيجب على ا ل أ ب والقريب وولي اليتيم أ ن يزوج من يحتاج للزواج ممن تجب عليه نفقته من أ ب ن ا ء وبنات و أ ق ا ر ب و أ و ص ي ا ء من ذكور و إ ن ا ث و إ ذ ا كانوا م أ م و ر ي ن ب إ ن ك ا ح من تحت أ ي د ي ه م كان أ م ر ه م أ ن ف س ه م بالنكاح أولى ا و ى عبد ا ل ل ه بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج ف إ ن ه أ غ ض للبصر و أ ح ص ن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم ف إ ن ه له وجاء متفق عليه وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج الرسل والصالحون كذلك فهو شريعة من من رب العالمين سبحانه وتعالى وشرعها حبيبه صلى الله عليه وسلم النبي الله الرسل العالمين سبحانه الله صلى عليه كذلك صلى عليه من رب حبيبه شريعة أحسن ن الله إليكم و فضلت ع بعمكم ف شيخ ماجد يعني هناك معلسف بعض المعوقات التي يعني ما أ ن ز ل الله بها من سلطان و زرعها البعض في طريق الزواج و اصبحت عائقا أ م ا م الشباب من الجنسين ا ل أ ب ن ا ء و البنات عائقا في طريقهم ل ل ز و ا ج لالكم تلمحون ا ل م ا ه س ر ي ع حول هذه ا ل ن ق ط ة الحمد لله ولعلنا أ م ا ا م و ي فهي ق ا ت كثيرة ل الشديد بحكم الواقع الاجتماعي أ س ف بحكم م نظرة بعضهم إلى ل ل أ م م و ر ا ا د ي ة ا ل ب ح ة ف ب ع ض ه م للأسف الشديد ينظروا الى ش د د ي ينظروا إ ل الزواج و ك أ ن ه ص ف ق ة تجارية ف إ ن ه يستكثر ا ل ب ن ا ت ويستكثر م ن م ئ ا ت ا ل أ ل و ف ه ذ ا مما لم ا ل ل يأتي ه عز وجل به ولم يشرع, يشرع الزواج من أجله ولعلنا الزواج وجل ولم أجله ل به من ن د في إلى المغالاة نقطة ف المهور وهي أولى و أ و ل معوق في طريق الشباب نحو الزواج و أ ذ ك ر في يوم من ا ل أ ي ا م أ ن ن ي أ ج ر ي ت عقدا ل أ ح د ه م و كان من م ن ط ق ة ما ف ب د أ يملى علي الشروط فقال أ ش ت ر ط أ ن يعطي الزوج لابنتي طقما من البناجر و حزام ما يسمى بحزام فهد و ه ا م ة ل ل ر أ س من الذهب و كف كذلك من الذهب و تاج على ر أ س ه ا من الذهب فنظرت إ ل ى الزوج ف إ ذ ا وضعه يعني لا يتجاوز لا ا ت ر ب ه الأربعة آ ل ا ف وتغير لون وجهه و ك ايها د أن م من ويخرج ل ل ب ي ت إ الاحبه أن ا أ ب ت ر ج ع في النهاية وبدأ يخفف شيئا فشيئا هذا الكرام رجل يتاجر في ابنته ويعتقد أ ن السعاده و أ ن ضمان حياتها واستقرارها بمثل هذه الملبوسات مع أن الإمام أبو داود والترمذي أن أبو والنسائي داود رضي اخرجوا ل ل تعالى ه عنهم ورحمهم جميعا أ في مساندهم ي قولهم خطبنا عمر رضي الله تعالى عنه يوما فقال أ ل ا لا تغال في صدقات النساء ف إ ن ذلك لو كان مكرمه في الدنيا أ و تقوى عند الله كان أ و ل ا ك م بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أ ص د ق رسول الله صلى الله عليه وسلم ا م ر أ ة من نسائه ولا أ ص د ق ا م ر أ ة من بناته أ ك ث ر من اثنتي ع ش ر ة أ و ق ي ة و ت ح د د ي يجب ي المهر أن ك و ن بما تعرف ع ل ي ه ا ل ن ا ا س ف ل ف ق ر ا ء ف ي م ا تعرف عليه ل ي و ا ا أ غ ن ء ف ي م ان تعرف عليه و ع عند ل ذلك ليس م مكرمة أن اجورهم ل ل ه عز و ل ل ا عند س و ل صلى الله عليه ل و س ووصية أجورهم للأباء أن عند الله عز وجل ليست بالدينار ولا بالدرهم ف إ ن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ومن ب ت ل ي بشيء من هذه البنات ف أ ح س ن إ ل ي ه ن كن ل ه سترا من النار رواه ا ل إ م ا م أ ح م د في مسنده وعن أ م سلمه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا بني أ ل ا أ ح د ث ك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت بلا يا أ م قالت سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أ ن ف ق على بنتين أو أختين أو و ذ ايها ت قرابة النفقة يحتسب ي ل ع م يغنيهم حتى ل ل فضله وجل ه ه من م ف عز أو ي ي ك الاب كانت ه س ت ر من وإمام أحمد النار فلا مسنده في ه ت ذ أجرك أ ي ه الكريم ا أ ب ا ل بمثل هذه المطالب التي لا طائله إ ل ي ك من ا ا ا ف ع بعلمكم ع ل من م و ق تحتها ق ق طريق ي في ة الزواج الشيخ حضرة ل ف ت ت ي ا ف ي الشروط التي تشترطها على زوجها أ و كما يقولون على خاطبها مرتبه المبلغ لا يقل عن المبلغ الفلاني عن و أ ن ت ك و ن ل د ي ه ان ل ل ل س ي ا ا ا ر ة ف ي ة و المطلوب ف الفنانية ل ة كذا وأن يكون عنده ن من الخدم وكذا من الأشياء أو قد أو ش ت ت ر الشرعي هو شيئان مهمان وما بعدهما ف أ م ر ه يسير رواه ابو ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم ترضونا من ترضون دينه وخلقه فزوجوه لم يقل صلى الله عليه وسلم لا راتبا ولا وسامه ولا شيئا من ذلك بل اشترط النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر ي ن مهمين ا ل أ و ل هو الخلق فان يكون الرجل صاحب خ ل ق صاحب ك ل م ة ط ي ب ة مشهود له بحسن الخلق لا يعرف بالصخب ولا بالسباب ولا بالشتام وكذلك يكون تقوى وراء الأمور وجل وبعيد المجون الخمور فهذا وهذا صلاة الربا التي الله السفاح صلاح الدين صلاح الخلق وهو الذي أن دين يشتنب يشتنب بعيد صاحب صاحب صاحب صاحب حرمها قد بعيد السعادة وهو عز عن عن عن للزوجة يكفل لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم في آ خ ر الحديث فقال إ لذلك ا تفعلوا الأرض تكون فتنة في الأرض وفساد عريض ل نوصي و ن بناتنا وفقهن الله سبحانه وتعالى إ ل ى التخفيف من طلبات الزواج لكن هناك ملحظ وهو أن كثيرا من الزوجات في بادئ الأمر هناك كثيرا أن من وهو بادي في قد تتنازل عن الراتب وعن جمال الزوج أ و بعض المطالب التي قد يكون من حقها أ ن تطلب شيئا من في حدود المعقول فنقول في في فقد الفقر تتنازل عن من يكون أنه طلاقها المستقبل لا الأمر بالكلية لا ذلك الرجل لا هذا حتى يتسبب يستطيع بحيث شيء شديد أن ي ع وقد ل زوجته و قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر شب من اسطى منكم الباء ة ف إ ذ ا كان هذا الرجل من ظاهره أ ن ه لا يستطيع أ ن ي ع و ل زوجته وتخشى على نفسها من الفساد أ و مما يضر بها بعد الزواج أ و لا قدر الله مما يحصل به من طلاق ف إ ن ه ينبغي لها أ ن تطلب أ ن تطلب ا يكون الزوج ذا ق و ا م ة و ق د ر ة ل ل إ ن ف ا ق عليها إذن أحسنت الاعتدال أحسن ايها ل ل ل ه إ ك م و الاحباب أ لن اهلا الأحباب أ وسهلا بكم ف ق ل ا ش ي خ ماجد ا ت ا ب ك الله في المقابل أ ي ض ا هناك م ب ا ل غ ة من بعض الشباب في الشروط التي يشترطونها في المراه التي, يرغبون في، التي يرغب الشاب بالزواج بها ا تبارك الله فيك. كذلك الشباب هداهم الله سبحانه وتعالى سواء كانوا العزابة أو الذين قد تزوجوا واحدة أحسن أو أن ويريدون فيك كذلك ي قد د د و ع قد تسمع, قد تسمع منهم أ ح ي ا ن ا ش ر و ط ع ج ي ب ة فبعضهم يقول يريدها أ ن تكون ج م ي ل ة ش د ي د ة البياض ش د ي د ة ا ل ح م ر ة ط و ي ل ة ف ا ر ع ة ذات قوام ممشوق وكانه حرية أو يصف ح ر ي ة أ و يصف ع ر ي ض ة أ ز ي ا ء فنقول حنانيك حنانيك ف إ ن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أ ن هذه ا ل أ ش ي ا ء من مطلوبات الناس لكنه قد حث صلى الله عليه وسلم على أ م ر مهم يهمه في دنيا وفي أ خ ر ى فعن ابي ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاضفر بذات ولدينها الدين ولحسبها المرأة لمالها ولجمالها فاضفر لأربع تريبت ي لكن النبي صلى الله صلى عليه و س ل م قد أخبر أن أعراف الناس ه ملحظه ب الزواج للمال أو مهم جدا وهو أ ن ه لا ينبغي ل ل إ ن س ا ن أ ن يطلب ذات الدين وبعد أ ن تعرض عليه ي س أ ل عن جمالها فنقول في هذه ا ل ح ا ل ة إ ن ه قد يردها لعدم جمالها مع أ ن ه ا ذات دين فينبغي للمسلم أ ن يطلب ذات الجمال التي تجعله ي غ ض بصره وتحقق له المطلب الشرعي من النكاح وهو غ ض البصر فنقول أ ن ه يطلب ذات الجمال ثم بعد ذلك يحق له أ ن ي س أ ل عن دينها ف إ ن كانت ذات دين تزوج عليها وقد اجتمع فيها ا ل أ م ر ا ن وان لم تكن ذات دين جاز يردها امرأة بذات الذي الفقهاء الإنسان قد يطلب قد يطلب ذات الدين له ذلك ليست لكن تكلم يطلب عنه هو أن أن فيكون دين في رد قد قد ثمه ي ر د ا ل ع د ملحظ ج م ا ه فيكون دين وقد قد رد ذات ذ ر أمر النبي صلى الله خالف النبي الله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم ل أو ثم م ح كذلك يسير وهو أ ن بعض الصالحات و بعض الصالحين من ا ل إ خ و ا ن قد يبالغ في شرط الدين ويقول أ ر ي د ص و ا م ة ق و ا م ة ح ا ف ظ ة لكتاب الله ح ا ف ظ ة ل س ن ة ا ل حبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم أ و قد كذلك ا ل ز و ج ة بنفسها تكون ص و ا م ة ق و ا م ة وتقول أ ر ي د رجلا صواما للنهار قواما لليل ل حافظا لكتاب الله م ا م ا لمسد ج أ و مؤذن أ و كذا وكذا فنقول أ ن ه في هذه ا ل أ ي ا م وع ك ث ر ة ا ل ع ن و س ة ومع ق ل ة و ن ذ ر ة الصالحين والله المستعان فينبغي للمرأة ت وقفه س بالسكر بالسهر ط طلباته في فالشاب ويحافظ يعرف فإنه الذي يصلي بالخير ينبغي ي على الصلاة ومشهد له بالخير ولا يعرف بالسكر ولا بالمخدرات ولا ومشهد أن ب ل عليه شيء من الملاحظات لأنه لا يخلو وإن كان من شيء ي ذ ا الزمان ن إ سريعه ا كائن كان الملاحظات والإنسان والنبي صلى الله عليه وسلم سددوا ن من من وسلم شيء عليه يقول صلى ق ب و ا الله نسأل ت ف ق ل ل ج م ي صلى ل ل ا حول زواج فاطمة النبي ا بنت صلى ل ل ه ع ل ي ه وسلم علي بن نبي ط ا ل ب و م ا ص ح ب ه من ا ل ت ي ي س مدرسة ر هذه ع ظ ي م ة ينبغي أ ن تكون أ م ا م ناظر ي كل شاب وكل ف ت ا ة ا ل م د ر س ة ا ل ن ب و ي ة و هي ا ل ق د و ة للعالم أ ج م ع عليم رضي الله تعالى عنه لما أ ر ا د أن ي خ ط ب ف ا ط م ة وكان رضي الله تعالى عنه خجول ا ف يحكي عن ن ف س ه ف يقول أ ر د ت أ ن أ خ ط ب إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فقلت ما لي من شيء فكيف أ خ ط ب ه ا قال فخطبتها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء قلت لا يا رسول الله قدم علي بن أ ب ي طالب رضي ا ل ي س عنه د لا دينار ولا درهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أ ي ن درعك ا ل ح ط م ي ة التي أ ع ط ي ت ك إ ي ا ه ا يوم كذا وكذا فرح علي رضي الله تعالى عنه وقال هي عندي يا رسول الله فقال أعطينيها قال فأعطيته إياها فكانت فاطمة قال أعطينيها إياها مهرا لعائل فاطمة بنت صلى الله عليه بنت محمد وذكر س ل م و ا ل إ م ا م ا ل ن س ا ب و ر ي في المستدرك على الصحيحين عن علي رضي الله تعالى عنه قال جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ا ط م ة رضي الله تعالى عنها في خميل أ ي في قماش ق ط ي ف ة و ق ر ب ة و و س ا د ة من أ د م أ ي من جلد حشوها ليف وهي س ي د ة نساء ا ل ج ن ة رضي الله تعالى عنها و أ ر ض ا ه ا أحسن الله إليكم وأنا فابع لا شك فضيلة الشيخ هناك أثار تحدثوا سلبية ونفاب عندكم هناك عن الله لا الشيخ إذكاء هذه المعوقات التي زرعها البعض في طريق الزواج لا إليكم فضيلة على لكم هذه شديدة وكثيرة في طريق شك تترتب ا ل أ ث ا ر ا ل س ل ب ي ة ولا شك أ ن كل اثار سلبيه ليست هناك أ ث ا ر حسنه بل هي ا ل أ ث ا ر ا ل س ل ب ي ة لمعوقات الزواج أحسن أن أمر وسلم نقول النبي تبارك الله فيك. نقول أن مخالفة النبي صلى الله فيك يكفي صلى عليه فيه ذما الإنسان أن خالف قد ومن ح ي ا ل س ا ء ل أ اثار ل ل وجل قال وما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى وقد أمر صلى الله عليه وسلم وقال من أتاكم من ترضون دينه وخلقه إلا تفعلوا تكم فتنة في الأرض العرض ه هو دينه فزوجوه عز عن وما وحي يوحى وقد ترضون ينطق أتاكم وفسان أمر من من ومن في إن تكن فتنة آ الفساد أ ي ه انتشار الإخوة ا ل و م م س ت ع الأكارم ا ن ظ ا ه ر ة العنوسه في المجتمعات فالمجتمع أ يوجد ه ا ا ل إ خ ة ي فيه ا ل أ ي م التي لا زوج لها وهي البكر و إ ن طاف عليها قطار الزواج تسمى ع انس تكون في الثلاثين أ و ا ل أ ر ب ع ي ن إ م ا أ ن ه ا ت ش ر ط شروطا مبالغا فيها أ و وليها يؤخرها كذلك لدينا المطلقات فإذا فيه فنقول فالمعوقات كذلك كذا وكذا كذلك اشترطت المطلقة الزوج لا أنها تبقى على طريقها ولا يرغب أحد بها كذلك الأرامل الكثيرة تكثر من مشكلة العنوسة بلا والٍ مشكلة تبقى يرغب تكثر له على من ويبقين زوجة يكون يكون أن أو أحد وكذلك من الاثار ا ل س ل ب ي ة انتشار ا ل ف ا ح ش ة نسال الله العفو و ا ل ع ا ف ي ة ف إ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا لم يجد حلا لهذه الطبيعة وهو ا التي ا ل ل جبل ل ل ج ب عز ج ل عليها فإن الإنسان فإن ما ج ب و ن يوجد ة ا الطعام والشراب والنكاح ن ي وهي لم فإن مخرجا ر ش ع ي ا ل ل ذ ك فإنه قد ي ت ج ه إ ل ى ا ل ح ر ا م ل ا قدر الشديد ل للأسف ل ه وهو ما يوجد ما ا في كثير الشديد من المجتمعات ا ل ع ر ب ي ة والغربيه ة التغريبية القضية الذين بدأوا وبدأت الحمنات تحارب للزواج يقلصون وتقلل من وبدأت ش ا وأنها ت ح فنقول وتزين للمسلمين ض ي ة الصداقة م ا إ ى ذلك أو أن ان ل م ر أ ة إذا ا ك ت مع زوج ف السعاده ر ه فإنها غني فإن سعيدة افتقدت م ث هذه فإنه الأمور لا ة ل ا فيما ن أن ق و ل السعادة ف أ و ص ى به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهي م ر ا ع ا ة الدين والخلق قدر ا ل إ م ك ا ن وينبغي ن للأولياء ألا يتاجروا في ب ألا ا ت ه م فإن من الله ما وجل لهم ل هو عز أعد أعظم أجرا قد ذ ك وهو ه جنة ع ر ض ا السماوات وقد ا وإلا فإن الدراهم والدنانير لا تنفع ولا تضر وإلا فما هي الفائدة أيها الولي الكريم إن اشترطت أموالا طائلة ثم عادت إليك بناتك في اليوم الثاني ل إليك ل أ ر تذر ض فإن تنفع في أن هي ثم م ط ة كسيرة حسيرة و ق حث النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ع ظ م النساء ب ر ك ة أيصره ا ل ن من ؤ و ن ف ض ل ل ه ا ل ع ل ي ا ل ع ظ ي م بمنه و ك ر م ه أي وفق ا ل ش ب ا ب و ا ل ب ن ا وأولياء الأمور لما ت ي ح ب ه ا ل ل والله ه ويرضاه أ ع ل م وصلى على يبينا م ح م د و ع ل ى آ ل ه و ص ا ب ع ي ن أحسن ا ل ل ل ه ي ك م ونفعها باسمكم جميعا أشكر الشيخ الشربة كلية تبوك المحاضر الدراسات ضيف فضل بيلام في الإسلامية هذه الحلقة فضل الشيخ ماجد المحاضر في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة、التبوك. خطيب جامع الطلق بأسلمانية ب ب جامع ت والذي ك و تحدث مشكورا عن أ ه م ي ة تيسير أ م و ر الزواج والتحذير من ا ل م ب ا ل غ ة في زرع هذه المعوقات التي تعيق وتؤخر الزواج وما يترتب على ذلك من ا ل م آ س ي و ا ل أ ث ا ر السيئه لفضيلة البيان وجعل مقدم موزين عماله الصالحة موزين هذا مقدم شكرا تواصل ل ز منتدى ي ل ا الطحين من الهندسة الإذاعية الذي سجل لنا هذا اللقاء لكم إخواني ا ص ر سجل لكم من خ و و ي أيضا أنتم أو ألقاكم من حسن المتابعة الشكر ا على ل فرع في حلقة أخرى الاذاعه س ت و د ع ك م ا ل ه ل ي ل ت ض ي ودعو عليكم السلام ا ل ورحمة و برنامج ك ا ت ه م ت د ى ل إ ذ ا ا ع ب ر ن أ س ب و ع ي من إ ع د ا د وتقديم الدكتور عقيل بن عبد الرحمن العقيل تنفيذ عادل بن عبد العزيز الاخنيني